وما جعل أزواجكم الله تظاهرون من أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله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 يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترونها وكان الله بما تعملون بصير اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذا وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرضونا وعدنا الله ورسوله إلا غرورا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 بائِكُمْ وَلَ كانَوا فيِيكُم قاتَلُ إِلاا قَللَ لقد كَانَ لكم في رَسُول اللههِ أُسوَةٌ حسَسَنَة لمَن كانَانَ يَررجُ الله وَْيَومَآخِ لممَن كانَان يَرج الله الَوم آخِذَكَرَ الله كَذير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 ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كذروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وَكَفَ اللهَّهُ المُؤمنِنينَ القِتَلَ وَكَانَ اللهَّ م قوًَّا عَزيزَا وَأَنزَل الذي نَظَهَرُهُم مِنْ أَهلِ الْكِتابابِ مِ صَيصهِم وَقَذَ فَفِي قُل بِهِمُ الرعْبَ فَريقَ تَقُتُلونَ وتأسرون فريقاً وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكنوا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 يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَئِنْ من أَتَتْ مِنكُنَّ نَبِيئَةٌ فَاحِشَةٌ مُبَيِّنَةٌ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ على الله يسيرا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 انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكر ما يتلى في بيوتكم من ايات الله والحكمه ان الله كان لطيفا خبيرا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 اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ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 سُنَّةَ اللهه فيَّذينَ خَلَ مِن قبل وَوكَانَ أَمر اللهَِّ قَدرًاَّ قُدُور الذيذينَ يُبَّغونَ إساتِ اللههِ وَيخشَونَهُ وَلَا يَخشَونَ أحددًا إ الله. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ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 تحيتهم يوم يلقونه سلام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 مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلنا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ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 تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَنَّ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 وَلَوْ أعجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يمينك وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ مِنْ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 وَإِذَا سَأَلْتُمُهُمْ نَمَتَ عَنْ فَاسْأَلُوهُم مِّن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ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 اِلْتُبُدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَا جِنَاحَ عَلَيْهِمْ فِي آبَائِهِمْ وَلَا أَبْنَائِهِمْ وَلَا إِخْوَانِهِمْ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ ولا أبناء أخواتهم ولا نسائهم ولا ما ملكت أيمانهم واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا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 أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين فِي قلوبهم مرضا والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورون ونك فيها الا قليلا ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتلا سنه الله في الذين خلو من قبل ولن تجد لسنه الله تبديلا يسالك الناس عن الساعه قل انما علمها عند الله